والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما, من من ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَفُوا مَكَانَهُمْ أَنْ ثُمَّ وَشْرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَيْدَاً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَوَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَ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 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 وَأَذْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كَانَتْ تَبَرُّ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُوا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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِم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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم طفله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين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 فَنَسِيَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ غَيْرَ وَاعٍ حتى حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمنت أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤمِنَ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظُرُ مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرَ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ